بمعروف أو فارقوه بمعروف وأشهد ذوي عدل منكم وأقيم الشهادة لله دلهم يعوض به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وَمَن يَتَقِلَّ أَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبْ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 وَأُولَٰئِكَ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَيَّ ضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ مُرْضَىٰ لَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّر عَنْهُ سَيِّئَتِهِ وَيُعْظِم لَهُ أَجْرًا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 فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنْ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ من سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقُ مِمَّا آتَا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 فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبل أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا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 قد أحسن الله له رزقاً الله الذي خلق سبع سماءات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا